غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباس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 كما تدخلنا رف قد أخزيت وما لظالمين من أوصار ربنا إننا سمعنا منادين أن ينادي للإيمان ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمن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 فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو ذا بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديانهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقاتلو وقتلوا لا أكفر عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثواب من عيد الله والله عيده حسن الثواب لا يغرونك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبأسر لهذا. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عباد الله وما عند الله خير للأبرار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 ولئلك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا صبروا وصابروا وراموا.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 قسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسوا إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُذْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّمَكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُنُقُ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُنُقُ إليه منكم ونحن اقترب اليهم منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان قمتم غير مدينين ترجعونها ترجعون الى صادقين فأما إذا كان من المقربين فروح وريحان فروح وريحان وجنّة نعيم وأما إذا كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين